التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاه يكبر كلما رمى بحصات عند الجمار الثلاث ثم يتقدم ويقف يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية أما جمرة العقبة فيرميها ويكبر عند كل حصاه وينصرف ولا يقف عندها